بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۗ أَوَلَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ, إلا لنعلم مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ مِنْ يَنْقَلِبُ على عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لرؤوف رحيم قد نري تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها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 يَععملَلُ وَلئِن تَييتََّذينَ أُ تُْكِتَابَ بِكُلّئ يَةِم مَا تَبِعوقِ بِلتَكتك وَمَا أَنْ تَ بِتَابِع قِ بِلَتَهُم وَمَا بَعْضُهُمْ تابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آل تَبَ يَععرففُونَهُ كَمَا يَععرففونَ أَبنَا أَهُمْ وَإِنَّ فَريقم مِنهُم لا يَكتُمونَ الحََّّ وَهُم يعلَمُون الحَقُّ مِر رَبِّكَ فَل تَكََُّ مِنَ المُمتَرين وَلِكُّ وَجَهَةٌهُمُّهَا فَستَ بقُ الخَيرتَت أنَ ماَا تَكُ ياتِ بِكُم اللهَّهُ جَمع إِ اللهَّه عَ كلُلِّ شَي إِ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 تَعَيِّنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ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 الذين إِذَا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة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 عَدِمَ بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُ الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إلهون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 وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ من وحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها, وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر وَالسَّحَابَ الْمُسَخَّرَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن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 كَذٰلِكَ يُرِيهِمُ اللّٰهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۗ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْفَحْشَاءُ وَأَن تَقُولُوا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا, قالوا بَلْ نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِي اتِ مَا رزَقناكُ كلُلومِ طَبَاتِ مَا رزَقناكُ وَشكرون الل إِ كُ تُم إهُ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 إِكمَا يكُلونَ فِي بُطُونِهِمُ إِللاًاَّ رَوَلَا يُكَِّمُهُمُ اللهَّهُ يَوْمَ الْ القِيَامَ وَلَا يُكَِّمُهُمُ اللهَّهُ يَهُمَ القِيَامَةِ وَلَا يزَكِيهِم وَلَهُم عَذاابُ نَ لمْ كالذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر والملائكه, والملائكة والكتب والنبي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 تُزَكَّات وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ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 الحُرُّ بِالحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَلَمْ فِي بِلَنْ فَفَمَنْعٌ فِيهِ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ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 فَمَن خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا نَوِثَمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ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 انزل فيه القران هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وَمَن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام نخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة, ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ قَرِيبٌ نُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِيَ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ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 فَلَا نَابَشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ وَمَا أَتِمُ الصِّيَامَ إِلَى اللّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أموال الناس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 فَمَن كانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنَ الرَّأْسِ فَفِدْيَةٌ فَفِدْيَةٌ مِسْكِينٌ صِيَامٌ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ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 ُمَّ أَفِيضُ مِن حَيثُ أَفَابًا سُستَعثِرُ الله إِ اللهَّه غَفُور الرَّحيِيم فَإذاَا قَضَيتُم مَ نَاسِكَكُم فَذكُر اللهَّ فَذكُر اللهَّه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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغُرْغَاةٍ أَمْراضَةِ اللَّهِ والله راؤوفٌ بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافه ادخلوا في فَتَوْلَا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فَإِن زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ, والملائكة وَقُضِيَ الْأَمْرُ وإلى الله ترجع الأمور سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا تَيْنَاهُمْ مِنَ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ ويبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسفرون من الذين آمنوا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 مبشرين فبعث الله هم النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم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 تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آسلوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير وَِوالِذَْنِ وَلَقَرَبينَ وَْتَمَ وَالمَسكين وَالْمَسكين وَبِنِ السَّبِ وَماَا تَفعلعَُ مِنْ خَيرِم فَإِن اللهَّهَ بِ عَ كُتِبَ عَلَْكُمُ القِتَالُ وَهُو وَكُرهُ الَّكُمْ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم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 وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ, فأولئك حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَى وَلَاخِرَهِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابٌ يرهم فيها خالدون ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله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 وَيَسْسَلونَكَ مَاذاَايُ فِقُونَ قُلعَف كَذَلِكَ يُبَيين اللهَّهُ لَكُم ل ياتِ عََّكُم تَتَفَكَّعُ فِي الدُّني وَلَا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 ان الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو وَلَا تُم كِحُ المُشركينَ حتىَومِنُوا وَلعَبدُُّ مِنٌ خَيرٌ مِن مُشْرِكون وَل وَعجَبَكُمْ أُلائكَ يَدَعونَ إِلًَا وَلهَّ مُ يَدَعُون إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط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 إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم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 أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن, ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِم تَرَبُّصَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 إِن كُ إِ كُنَّ يُومِنَّ بِالَّهِ وَْيَوْمِلَ خِ وَبعُولتُهُ أَحَبُّ بِرَدّهَّ فيِي ذَلِكَ إَِّ رَادُ إِصْلاحَ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 ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا, إلا أن يخافا أن لا وجود الله فان خفتم الا يقيم ما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به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 فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن, ظنا أن يقيما حدود الله وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا قُلْتُمْ إِنَّ سَنَأْتِيكُمْ بِعَذَابٍ فَبَلَغْنَا فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقض ظلم نفسه ولا اتَّلَاهُ هُزُؤًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ به وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ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 وَاكْسُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَا ضَرَرٌ وَلَا ظُلْمٌ عَلَى وَالِدَةٍ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الوارث مثل ذلك فَإِنَ رَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاورٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنَ رَدْتُمُوا أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ, فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان ان الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا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 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من ثقبة النساء او كنتم او كنتم في انفسكم علم الله أنكم ولكن, ولكن لا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلمونه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 ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين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 إِلَّا إِنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُ وَالَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتُمْ عَفُوٌّ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ان الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاه المسطوا قوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا نوركبان فَإِذَا آمَنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِمْ أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً للحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن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 ذالذي ذا يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه لمن اضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط واليه ترجعون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 هنا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّ اللَّهَ قَدْ أَبْعَثَ لَكُمْ قَائِلُ تَمَلَّكَ قَالُوا, قالوا أَنَّ يَكُونَ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يوت مِنَ الْمَالِ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يوتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبي أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وبقية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 لَمَّا فَصَلَ قَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي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 قَلِيلَةٌ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّادِرِينَ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا قَالَ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ قَدَمَنَا وَثَبِّتْ قَدَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يشاء ولولا دفاع اللهنا سبع ببعض الفسدت الارض لا فسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين